وَآتَ الْمَالَ آثَ بِالْمَدْ بمعنى أعطى إذن هي تنصب مفهولين مفهول الأول المال والمفهول الثاني على حق لا زو القرب زو القرب هو ما عليه وقولوا آثَ المال المال كل عين مباحث النفع بلا حاجة هذا ما أو إن شئت قل بحاجة أيضا كل ما كل عين مباحث من نفسه مال نعم سواء كان هذا المال نقدا أو ثيابا أو طعاما أو عقارا أو أي شيء وقول على حبه هذه الجواب مجرور حال من فاعل آتا يعني حال كونه محبا له حال كونه محبا له محبا له لا لحاجته فيه أو لتعلق نفسه به ولو بدون حاجة، ها؟ أيها؟ تعلق مطلوب، ها؟ تعلق. أو أو لحاجة، أو لحاجة، لهن كلهم، لأن قد قد تحب المال لأنك محتاجين إليه، كما لو كان عند الإنسان بطانية في زمن الشتاء يحبه لأنه محتاجين إيه او سيارة موديل 73 نعم لا لا, لا موديل 73 كفراتها بادئه تتفطر نعم ولا تمشي لبدف لكنه محتاج له اه على لكنه محتاج له هذا مو اللي فيها اللي جعله يرغب يحبه ما هو الحاجة أو إنسان عنده السيارة موديل 85 نعم من أفخم سيارات العالم وعنده غير السيارات كثيرة هذه يحبها ليش لتعلق نفسه بها صحيح له طيب كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به إذا أعجبه شيء في ماله تصدق به وقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهذا تبقى الآية اللي معنا وآت المال الآية يتكلم الله في عن البر وآت المال على حبه فهو يحبه لحاجته إليه أو لتعلق نفسه به فيعطيه هؤلاء المحتاجين إليه وأبو طلحة لا, لا يخفى على الجميع ماذا فعل لما سمع هذه الآية؟ فصدق ببستان اللهو أغلا شيء عنده فيما أظن لا لأنه بستانه فقط ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه ويشرب فيه من ماء طيب نعم وقريبًا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعتقد إن إنسان يجي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بستان وياشفين من ما الطيب وش يصير بستانه عنده رخيص ولا غالي؟ لا غالي جدا يعني ان الرسول يجي يا من هذا إلى هذا البستان شيء يوجب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يجي إلينا هذا أحب لنا من كل شيء من منا ومع ذلك لما نزلت الآية ذهب به الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هو صدقة إلى الله ورسوله فراه حيث حيث أراك الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن ذا كمال الرابح ذا كمال الرابح الله صدق رسول عليه الصلاة والسلام هذا ربح نعم لو اشتراهم منون وباعوا بعشر ملايين ربح أول لكن أي هربح ويا هذا هذا هربح بكثير إلى سبعمائة ضعف لأضاف كثيرة ثم قال أرى أن تجعله في الأقربين أرى أن تجعله في الأقربين نعم المهم إن آت المال على حبه لماذا عل... لماذا اشترط أن يكون على حبه؟ لأن, لأن, لأن اللي, اللي اللي يأتي على غير حبه كل يبدل ما يهم الواحد. بس في مشقة. لا ما في مشقة كل يبدل ثم إنه يدخل أيضا في قوله على حبه أن يكون في حال الصحة في حال الصحة نعم وفي حال الإشفاق على المال. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خير الصدقة وأفضلها أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأنت تخشى الفقر وتأمل البقاء وتأمل البقاء البقاء هذا هذا اللفت الصحيح ولا فيها الغنى لكن تأمل البقاء هذا هو محل الشح الحقيقي يخاف من الفقر ويعمل النفاق يستوي الشاب لا تواحد عود لهم مئة سنة وعنده ملايين الملايين هذا يخشى الفقر ويعمل البقاء لا لأن الشاب اللي ما عنده اللي ما عنده إلا شوي هذا هو اللي يخشى الفقر ويعمل البقاء يصير المال عنده غالي فالمهم إن الحب إذن هذا تبين لنا معنى جديد في قوله على حب تعلق رابتي بالمال حاجتي إليه كونه نعم يخشى الفقر ويعمل البقاء. على حب من ذوي القربة سبحان الله ذوي القربة بدأ بهم قبل كل الأصناع بينما إن الأمر عندنا الآن بالعكس تلقى الواحد إذا وجد فقير بعيد عنه يظن أنه أولى بالصدقة من قريبه له بن عم لكن لا ذوي القربة ولو كانوا أغنيا ولو كانوا أغنيا أعطهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى إنسائه وقد أضنه جويلها وقد آتقت مملوكة لها قال ما أن أما أنك لو أعطيتها أخوالك إذا كان أعظم لأجلك جعل رسول عليه الصلاة والسلام سلسة الرحم أفضل من العتق جعلها أفضل من العتق وقول له قربها القربة ما المراد به هنا قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرابه المعطي قرابه المعطي نعم واعلم أن الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد قوة بقوة ذلك الوصف فإذا كان معلق بالقرابة فكل من كان أقرب فهو أولى كل من كان أقرب فهو أولى وأقرب الناس إليك وحقهم بالبرء أبوك وأمك ثاني اليتام اليتام جمع يتيم وهو من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنت فأما من ماتت أمه فليس بيتيم ومن بلغ فليس بيتيم وسمي يتيما من اليتم وهو الانفراد إن اليتم هو الانفراد ولهذا إذا صارت القصيدة جميلة أو قوية يقول هذه يتيمة أو الدرة اليتيمة نعم. يعني معناه أنه ما له نظير منفردة طيب إذن اليتامى ماذا نقول جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى طيب يعطون ولو كانوا أغنياء نعم يعطون ولو كانوا أغنياء جبرا لقلوبهم لكن لاحظوا إن عطية اليتيم الغني ليست كعطية الفقير، الفقير قد أعطيه ثوبا أو قصة خبز أو ما أشبه ذلك ينتفعوا بها لكن اليتيم الغني ما أعطيه مثل هذا وش الآن نبقى عليكم وش أعطيه؟ بما يناسب حاله طيب بما يناسب حاله لفظ نعام لا سيارة, سيارة. سيارة. طيب كثير حالها. سيارة ممكن أعطيه قلم يمكن أعطيه ساعة مثلا يمكن أعطيه الشيء يعني يفرح به أما يتيم بعطيه السيارة قبلية 14 حتى لا عنده ولا رخصة. على كل حال يعطى ما يناسبه يعطى ما يناسبه واليتامع. والمساكين المساكين جمع مسكين وهو الفقير وهو الذي أسكنه الفقر سمي مسكينا لأن الفقر أسكنه والفقر أعادنا الله هو منه ما يجعل الإنسان يتكلم بطلاقه هذا في الغالب لأنه يرى نفسه أنه ما هو على المستوى الذي يمكنه من التكلم ويرى نفسه أنه لا كلمة لا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعة أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرق نعم فالمهم أن المسكين هو الفقير وسمي بذلك لأن الفقر أسكنه وأدله وعلم أن الفقير بمعنى المسكين والمسكين بمعنى الفقير إلا إذا اجتمع فإذا اجتمع عصار لكل واحد منهما معنا غير الآخر كما في آية الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين أيهما أشد الصحيح أن الأشد الفقير لأنه لأن الله بدأ به ويبدأ بالأحق فالأحق والأحوج فالأحوج في مقام الإعطاء وقال بعض العلم إن المسكين أشد لأنه من أسكنه الفقر، فخلافا فقير، والصابن فقير أشد لأنه موافق للقفر، فقر وقفر وقفر إيش معناه؟ القفر الخلو، خلو أرض القفر، خلو، وقفر حرب بمكان قفر. وليس برب قبلي حرب نعم هذا نحن في التنافر نعم ومن السبيل ومساكل من السبيل السبيل بمعنى الطريق والمراجبي بن السبيل المنازم للطريق وهو المسافر المسافر المسافر يكون في حاجة غالبا فيحتاج إلى من يبره ويعطيه المال ولهذا جعل الله له حظا من من الزكاة فابن السبيل هو المسافر وزاد العلماء قيدا قالوا المسافر المنقطع به يعني الذي انقطع به السفر فليس معه ما يوصله إلى بلده لأنه إذا كان معه ما يوصله إلى بلده فليس بحاجة وهو والمقيم على حد سواء فلا تتحقق حاجته إلا إذا انقطع به السفر قال والسائلين السائلين جمع سائد وهو المستفهم أو المستجديد المستجديد فرق بين المستفهم و المستجديد المستفهم اللي يقول أين المال والمستجد الذي أعطه مالا فالمراد بالآية هنا السائلين أي المستجدين الذين يقولون أعطنا فالسائل له حق لا من أجله هو لأنه قد يسأل وهو ليس بمحتاج لكن من أجل صفة الكرم والحياء بمن؟ بالمعطي بالمعطي لأن الإنسان إذا سئل وكان عنده كرم ما يمكن يقول لا إذا سئل وكان عنده حياء والحياء من الإيمان ما يمكن يقول لا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه فسأله رجل ذات يوم فأعطاه غانما بين جبلين وأهدي النبي عليه الصلاة والسلام جبة فسألها وكان عليه الصلاة والسلام محتاج إليها، فسألها رجل عنده فأعطاه إياها، فقيل للرجل لما صنعت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام محتاج إليها، قال إني أريد أن تكون كفنه، فكانت كفنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لكرمه وحيائه لا يسأل شيئا إلا أعطاه، فالسائل له حق، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا صح. للسائل حق وإن جاء على فرص لكن هذا الحديث لا أصبح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أن السؤال سؤال المال. الأصل فيه المنع والتحريم ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال المال. وأخبر أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة, يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحب والعياذ بالله يكون وجهه يوم القيام مقشر لأنه مثل ما أذل وجهه لعباد الله عوقب بذلك بهذه العقوبة العظيمة في هذا المشهد العظيم وقد بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من جملة ما بيعهم عليه ألا يسأل الناس شيئا فكان الواحد منهم يسقط صوته من ناقته فينزل ويأخذه ولا يقول لأقيه أعطني صوتي ولا شك أن التنزه عن السؤال فيه عفة النفس والعزة والكرامة وعما السؤال ففيه الذل للمخلوق والإنسان السائل لا شك أن المسؤول مهما كان في الكرم وفي الحياء وفي الجود ينزل عنده هذا السائل تنزل قيمته وينحط من عينه ولهذا لا يجوز السؤال إلا في الحاجة الملحة الحاجة الملحة التي لا بد منها يسأل الإنسان وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستقفر ثم علم أن السؤال نوعا سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال أما السؤال بلسان المقال فظاهر يجي الإنسان لمك إليك ويقول أعطني كذا وكذا وأما, وأما السؤال بلسان الحال فأنت رأى شخصا عفيفا لا يسأل لكنك تعرف حاجته أو تجده مثلا يخطم أمامك نعم ويدور حولك فهذا ما سأل بلسان المقاد لكنه سأل بلسان الحاج فإذا قال قائل إذا كان مؤتي المال للسائدين من أهل البر وأنتم حذرتم من سؤال من السؤال الناس فكيف يتفق هذا وهذا فالجواب لا معارضة لا معارضة لأن الجهة مفكة الجهة مفكة فالممدوح المعطي والمحذر السائل المعطة فإذا فكت الجهة فلا تعارض فلو رأيت أحدا مبتلا بهذه المهنة وهي مهنة سؤال الناس فأعطيه إذا سألكتم من صح وحذره لتكون مؤتيا للمال وناصحاً للسائل مؤتيا للمال لمناج <تصفيق> <تصفيق> السؤال وناصحاً للسائل لأن بعض الناس الله تعلم علم اليقين أو يغلب على ظنك الظن المؤكد بأنه غني وأنه إنما يسأل الناس أموالهم تكثرة فأنت إذا أعطيته ستغريه لا شك يذهب ويسأل غيرك لكن أعطه لتكون ممن آثى المال السائلين وانصحه لتكون من الناصحين وقوله والسائلين وفي الرقاب شف ما قال وآثى الرقاب قال وفي الرقاب لأن المال المبذول في الرقاب لا يعطى الرقاب <تصفيق> ينعطي يعطي مالك الرقبة يعطي مالك الرقبة لهذا أتى بفي الدال على الظرفية وأعلم أن الرقاب ذكر أهل العلم أنها ثلاثة أنواع عبد مملوك تشتريه وتعتقه مكاتب اشترا نفسه من سيده فأعنته في كتابتي عن توه في كتابتي أسير مسلم عند الكفار فافتديته فافتديته وكذلك لو أسر عند غير الكفار مثل اللي يختطفون الآن برجال بالله إذا طلب المختطفون فيديا وقامن فكوا له بهذا فإنه يفكو من الزكاة يفك من الزكاة لأن فيها فك رقبة فك رقبة من القتل. القاتل القاتل لا القاتل لا <تصفيق> القاتل ما يدخل فيه قوله وفي الرقاب إلى أن قل وعقام الصلاة نرجع مرة ثانية إلى آت المال على حبه إذا آت المال على غير حبه هذا يكون بارا <تصفيق> يعني إنسان غني يتصدق بالنار ما يهمه يروح منه مئة ألف أو مئة ريال نعم من هذا البر ولا لا <تصفيق> هي <ليه> نعم <تصفيق> نعم لكنه مو مثل الأول برو ناقص فالبر الكامل أن يؤتي الإنسان المال على حبه ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشي لا لا لن تنان البر حتى تنزقوا مما تحبون فظاهر الآية أن البر الكامل ما يناد إلا بهذا إذا آت المال على حبه فإذا قال قائد آت المال على حبه هذا القيد لا معنى له لا معنى له لأن المال كله محبوب إلى الإنسان لقوله تعالى وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْهِ وتحبون الْمَالَ حُبًّا جَمًّا قلنا الجواب على ذلك أن الحب المال على سبيل العموم هذا في كل نفس لكن مران هنا آت المال المعين على حب ذلك المال المعين فهمتم؟ آت المال على حب ذلك المال المعين ولا الماء كله محبوب الإنسان نعم لكن أنا مثل عندي عشر ورق من فئة المئة عشر ورق من فئة المئة أين حب علي؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كله واحد لكن مجموعهم محبوب إلي ولا لا محبوب إلي لا شك لكن عندي أعيان غير نقل عندي مثلا مسجل من هذا النوع وساعة من هذا النوع وسيارة من هذا النوع أحبه يكون هذا حبا خاصا ولا لا, لا. هذا حب خاص غير حب المال العام وهذا هو المراد بالآية الكريمة هذه وبقوله تعالى لن تعلن الضر حتى تفقوا مما تحبوه وهذا كان بعمر عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به مرة ثانية عوده إلى إلى الآية قوله ذوي القردة واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائرين وفي الرقاة ظاهر الآية الإطلاق وأن الحكم معلق بالوصف فالقريب ولو كان كافرا إذا أعطيته المال فأنت محمود على ذلك وكذلك اليفين والنسكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب <تصفيق> تقيقة فظاهروا الآية العموم لأنها لم تقيد لكنها في الحقيقة ليست على إطلاقها ليست على عمومها بل هي خاصة بالمسلم والكافر غير المقاتل كافر غير المقاتل عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم <تصفيق> وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين هذه الآية اختلف أهل العلم هل هي منصوخة ولا محكمة والصحيح أنها محكمة وأن الأصل عدم منها ولكن بشرط أن لا يكونوا يقاتلوننا سواء يقاتلوننا بأنفسهم بأن يكون هذا الرجل المعين مقاتلا أو يقاتلوننا بحكمهم يقاتلوننا حكما مثل أن يكونوا من دولة تقاتل المسلمين لأن الذي من دولة تقاتل المسلمين مستعد للقتال حكما أليس كذلك؟ إذا أمرت دولته بالقتال، يلبي ولا لا؟ يلبي يلبي وعلى هذا فإذا كان الكافر من دولة محاربة للمسلمين، فإنه لا يجوز بره ولا إعطاؤه المال، لأن مثل هذا ما دام حربا للمسلمين، فإن المسلم يريد إعدامه كما أنه هو يريد إعدام المسلم وقتله. هذا جزاء, جزاء وفاقا وهذا العدل دارك طيب بقي <تصفيق> علينا كلمة في الرقاب نحن ذكرنا أننا ثلاثة أنواع المكاتب والمملوك والمأسور لكن العلماء رحمهم الله خصوا المأسور بالمسلم خصوا المأسور بالمسلم أما إذا كان غير مسلم إنه لا لا يعني لا لا من فك أسره لأن ولاية المسلم أقوى من ولاية غير المسلم ويمكن أن نقول إن قول العلماء رحمهم الله تخصيص هذا في المسلم هذا بالنسبة للذكاء لأن الذكاء ما تعوده غير المسلم بخلاف التطور فإنه يجوز أن يفك منها أسير ذمي لو فرض أن هناك أسير ذمي وأنه إن, إن لم ينفع المسلمين ما ظرهم فلا حرج من أن يفك ثم قال المؤلف قال الله عز وجل ثم قال الله تعالى وأقام الصلاة أقام الصلاة هذه معطوفة على إيش واحد من, من آمن من على من آمن أم. على من آمن أم. إيه نعم إذن وأقام معطوها على آمن اللي هي صلاة الموسيقى وأقام الصلاة الصلاة المراد بها القضاء والنفل وإقامتها بمعنى الاتيان بها مستقيمة لأن أقام الشيء جعله قائما مستقيما وليس المراد بأقام الصلاة يعني الله أكبر الله أكبر بقامه المعروف المراد به إيش الاتيان بالصلاة مستقيمة كما تقول أقمت العدار أقمت العصاء أقمت فلانا جعلته يقف حتى يكون مستقيما وقوله الصلاة الهادي للعهد أو للعموم بالعهد ولا للعموم للعموم لأنها تشمل الفرض والنفل واعلم أن الصلاة من الكلمات التي نقلها الشارع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي فمعناها في اللغة الدعاء الدعاء قال الله تعالى وصل عليهم أن يدعو لهم بالصلاة يقول صلى الله عليكم هذا ما نصلي عليه، ولكنها في الشرع هي صلاة معروفة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مبتتها بالتكبير مختتمة بالتسليم. يجب أن نقول عبادة ذات أقوال. مع أن المعروف عند كثير من المعرِفين لها يقولون هي أقوال وأفعال معلومة مبتتها بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا لا شك أنه قاصد. بل يجب أن نقول عبادة ولهذا لو جاء إنسان يعبد كبر وقرأ وركع وسجد وسلم يصير مصلي شرعا لا يكون مصلي إنما لابد أن تكون عبادة مفتتها بالتكبير مفتتها بالتسليم وأقام الصلاة وآت الزكاة آتا بمعنى آطا آتا يعني أعطى والزكاة أيضا من الكلمات التي نقلها الشرع عن معناها اللغوي إلى معنى شرعي الزكاة في اللغة من زكاة يزكو أي نما وذات أي نما وذات وصلح أيضا الزكاة في اللغة أيضا بمعنى الصلاح ومنه قوله تعالى قد أفلح من زكاه أي أصلحها وقومها لكنها في الشرع الزكاة هي التعبد بب ببذل مال واجب في مال خاص لطائفة مخصصة هذه هذه هذه الزكاة وسميت زكاة لأنها تنمي الخلق وتنمي المال وتنمي الثواب. نمن الخلق كيه <تصفيق> نعم يكون بها الإنسان كريما من هالبذل والجود والإحسان وهذا لا شك إنه من أفضل من أفضل الأخلاق من أفضل الأخلاق شرعا وعادة وتنمي المال تنمي المال كيه أنا عندي مئة ريال أخرت منها ريالين ونص فج عندي سبعة وتسعين ونص ندخل المال كيف تتنمي <تصفيق> نقول نعم تنمي بالبركة والحماية والحفظ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من الناس ما يمكن تنقصه يعني لو لم تخرج هذا القدر من المال ربما يأتيه آفات تبيع وتشتري وتخسر ربما تصاب أنت أو أهلك بأمراض تحتاج إلى علاج <تصفيق> نعم فيفنى كل ما عندك ربما يأتي سارق ويسرق، ربما تودعه عند إنسان في يجحده، أليس كذلك؟ لكن الزكاة حماية له وحفظ وبركة وبركة من بركة المال تشتري بعشرة فديلات، ثوب، ربما إذا كنت لا تزكي يتمزق بسرعة، وإذا كنت تزكي ينزله في البركة ويبقى سنتين ثلاثة. نعم صح على حسب حد عندي عندي سوبي أربعة سنين يا شيخ ما نعم ما نكوا شيء هذا ما من البركة من البركة طيب المهم ان أنواع البركة هذي تنزل ماء كثيرة فلهذا قلنا ان إن الزكاة تزكى الماء طيب تزكي الثواب ولا لا تزكى الثواب نعم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل ثنبلة مئة حبة والله يضاعه في من يشاء فوق ذلك والله واسع عليم وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه أن من تصدق بعدل أمره أو بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الطيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي الإنسان فلوه حتى تكون جبتك جبتك مثل الجبل وهي مع عدو تمرة <تكتشف> <تكتشف> تكون مثل الجبل أليس هذا تزكية محطلة. محطلة. بل والله تزكية هذه التزكية الحقيقية هذه اللي أزكى من أنك تعطي إنسان يضارب بمالك هذا الذي تعطيه يضارب بمالك كم يريد أربحه خليه يربح العشر مئة أو يخسر لكن هذه تقع في يمين الرحمن عز وجل ها؟ ونعم اليمين يمين الرب فيربيها سبحانه وتعالى وينميها لك حتى تكون مثل الجبل هذا الربح هذا الربح العظيم من ذا الذي يقرض الله قررا حسنا فيضاعفه له, له أضعافا كثيرة والله يقبل ويبصل إذن سمي زكاة لأن زكي المال والخلق والثواب نعم وقام صلاة وآف الزكاة طيب عندنا آكى تنصب مفعولين أين مفعولها الأول الزكاة ها الزكاة أين مفعول الثاني نحول وش التقدير مستحقها كم مستحقها شف آت المال على حبه ذوي القربة آت بالمفعول الثاني ذوي القربة هذه آت الزكاة لم يأتي بالمحول الثاني لكنه محظوظ معلوم وأهل الزكاة تكفل الله عز وجل في قسمها عليهم فقال إنما ستقاتل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والصفقات والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية فقط لا تحل لغيره نعم وآت والموفون بعهدهم إذا عاهدوا هنا ما قال وأوفى بعهده. بل فلأتى بالجملة الاسمية لأن الوفاء جبلة وخلق لكن ما سبق يقال يقالها الإنسان قولة لكن هذه جبلة وخلق أن الإنسان يكون وفيا وفيا بالعهد لكن إذا عاهد إذا عاهدوا إذا هنا مجرد من الشرطية فهي ظرفية محظرة يعني وموفون بعهدهم, بعهدهم وقت العهد يعني في الحال التي يعاهدون فيها فإذا عاهدوا وفوا وَاعْلَمْ أَنِّ العهد عهدان عهد مع الله عز وجل وعهد مع الخلق فالعهد الذي مع الله ما هو؟ لا الإيمان به الإيمان به قال الله تبارك وتعالى آه. نعم ويا اخرب بكم بني ادم مذهولين لذاتهم مِنْ مرق اراكم حسيم اليس تدربكم قالوا بلى شهيدن ان تقولوا من قيامتي اننا كنا عن هذا غافلين وقال الله اللَّهُ تَعَالَى يا بني اسرائيل اذكروا ان التي انتم تعلمون اوفي الذي الذي الله به هذا هو العهد الذي بيننا وبين ربنا أما العهد الذي بينك وبين الناس فكثير أنواعه غير محصورة كثيرة جدا منها العقود العقود من العهود يعني العقد اللي بينكم من واحد عقد بيع عقد إيجارة عقد رهن أي عقد من العقود يعتبر هذا عهدا لأني وعقد زواج. لأني إذا عقدت معك وش معنى عقد معه التزمت بما يقتضيه هذا العقد اذا فكل عقد عهد كل عقد فهو عهد ولهذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ومن العهود بينك وبين الخلق العهد المعروف وهو ان تجري عقدا بينك وبين الكفار مثلا أن لا يعتدوا عليك ولا تعتدي عليه مثل ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية هذا يسمى عهد قال الله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقيم هذا العهد الذي بيننا وبين أعداء الله وأعدائنا له ثلاث حالات إما أن يستقيموا لنا وإما أن يخونوا وإما أن نخاف منهم الخيامة فإن استقاموا لنا واجب علينا أن نستقيم لهم بأي ما يمكن نخون أبدا وإن خفنا منهم الخيانة ننبذ إليهم على سواء وإما تخافنا من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء لا تقول ترى ما بين العهد تخبرهم أنه لا عهد بيننا ليكونوا على بصيرة وأما من خانوا فماذا نصمعهم لأنهم هم الذين نقضوا العهد مثل ما فعلت قريش في العهد الذي شار بينهم ومن الرسول صلى الله عليه وسلم في الكديبية لأنهم نقضوا العهد حيث أعانوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم لأنهم قريش غتروا أعانوا حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نقض للعهد بلا شك لأن حلفاء الرسول معناه أنهم أن رسول يكون معهم على من نوأهم فلما نقض العهد حاربه النبي صلى الله عليه وسلم من العهد أيضا ما يقع بين الإنسان وبين غيره في الانتجامات غير العقود وغير العهود مثل الوعد فإن الوعد من العهد ولهذا اختلف أهل العلم هل يجب الوفاء بالوعد أو لا يجب والصحيح الذي اختاره شخص مدينية أنه يجب الوفاء بالوعد أن الوفاء بالوعد واجب لأنه داخل في العهد إذ أنني إذا قلت سآتيك غدا في الوقت الفلاني معنى تأهدت بذلك نعم. فيجب الوفاء بالوعد ولأن إخلاف الوعد من علامات النفاق وإذا كان كذلك فهل نقول إنه يجوز للمؤمن أن يتحلى بأخلاق المنافقين إذا قلنا لا معناه صار الوفاء بالوعد واجبا صار الوفاء بالوعد واجبا والسؤال المطروح الآن هل نحن قائمون بهذا نعم ناس الله العون ناس على إطلاق نعم على إطلاق في كل وقت ولا في كل إنسان إنما من المؤسف أنه من المعروف عند الناس أن المسلمين أقل, أقل الناس وفاءاً بالوعد حتى إن بعض العرب الله المخدوعين <تكلم> <تكلم> إلى باري أكّد الوعد وشوف ترى وعد, وعد إنجليزي بالله يعني إنه وعد إنجليزي <تصفيق> ما يحلف بالدقيقة نعم الصواب أن نقول ترى هو وعد مؤمن ترى هو وعد مؤمن وانجليزي الانجليزي ما أخذ هذه الأخلاق إلا من المؤمنين وإلا فإنه كافر يعني ما نقول كل الانجليزي يعني الكافر منهم، لكن مع الأسف إن عندنا نحن إخلاف الوعد أمر هي وأما التقدم أو الغالب التأخر فهو هو أمر لازم إلا ما شاء الله. يواعدك الساعة 12 ويجي الساعة 12 نص يا أخي كان كله نص الساعة نص نعم هذا غلط حاول إنك تأتي بالموعد المحدد لأنه قد يكون عطل أشغال أو ما أسبادر والله رأي وحيد البعد قولوا داروا الصابرين هذا فيه إشكال من حيث الإعراض لأن الذي قبله مرفوع وهو غير مرفوع وهو غير مرفوع نعم فلماذا التقديد طيب يقول بعض العلماء أنه منصوب بفعل محذوف تقديره وأخص الصابرين، نعم، وأخص الصابرين. وحين إذ نقول لماذا عدل به عن العطف، كأخوات السابقة، نقول الحكمة أو البلاهة من هذا أنه إذا تغير أسلوب الكلام، كان ذلك أدعا للانتباه. فإن الإنسان إذا قرأ الكلام على نسق واحد غفل ولهب أصار كأنه شيء يدرج به ولا يلتفت فإذا تغير الأسلوب فإنه يوجب الانتباه وهذا مثل ما قلنا في شيء يمر علينا كثيرا وهو الالتفات فإنه بتغير الأسلوب يتوجب على المخاطب أو القارئ أن ينتبه ثم إن هنا الصابرين في البأساء الصبر في الواقع ليس بذل شيء ولكنه تحمل شيء وما سبق كله بذل شيء فهو مختلف من حيث النوع من حيث النوع مختلف من آمن وأقام وآت المال وأوفى بالعهد كل هذه أفعال، لكن الصابرين هذا ما هو فعل، ما هو بيبدأ الإنسان شيء، لكنه يتحمل. وقول الصابرين الصبر في اللغة الحبس، صبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم فلان قوتي لا صبرا أي حبسا. نعم، وأما في الشرع. فإنه حبس النفس على طاعة الله أو عن معصيته أو على أقداره عرفتم؟ فإذا الصبر ثلاثة أنواع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار المؤلمة أليس كذلك؟ أيهما أفضل؟ أفضلها الصبر على الطاعة هو لأنه جهاد وعمل فإن سنجاهل نفسه على الصبر على الطاعة ومصابرتها وعمل ويريها الصبر عن المعصيه، لأنه كف كف للنفس وليس فيه إيجاد وإن كان في بعض الأحيان الصبر عن المعصيه أشق من الصبر على الطاع. لا فلك به. السبب لأنها قدر كائن كائن غصبا عليه رضيت أو ما رضيت لكن كف نفسك عن الفجور هذا باختيارك من شئت تكففت ومن شئت تلم تكف صبر نفسك على الطاعة كذلك باختيارك فأفضلها الصبر على الطاعة ثم عن المعصية ثم على الأخدار ولهذا قال أهل العلم إن صبر يوسف عن الفحشاء بامرأة العزيز إنه أقوى من صبره على ما أصابه من إخوته أولى وأصابوا من إخوته أنهم ألقوه في الغ... في, الغ... في غيابة الجب وحصل له ما حصل طيب الصابرين في البأس والذراء وحين البأس البأس شدة الفقر ومنه البؤس يعني الفقر والثاني الذر المرض والثالث حين البأس شدة القتال شدة القتال فهم صابرون في أمور لهم فيها طاقة وأمور لا طاقة لهم بها في البأس يعني في حال الفقر لا يحملهم فقرهم على الطمع في أموال الناس يسترون عن المعصية لا يسرقون ولا يخونون، ولا يكتبون ولا يغشون وهذا صبر عن إيش عن المعصية ولا يحملهم الضراء المرض و وما يضر عبدانهم لا يحملهم ذلك على أن يتسخطوا من قضاء الله وقدره بل هم دائما يقولون بألسنتهم وقلوبهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله نعم كذلك حين البأس حين شدة القتال يصبرون ولا يولون الأذبال وهذا صبر على إيش على الطاع صبر على الطاع فتتضمن هذه الآية الصبر بأنواعه الثلاثة صبر عن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة شو عليه؟ وعلى الطاعة طيب <تصفيق> الصابرين في الأسابيع والضراء وحين البأس تقدم لنا أن قلنا إن المصاب بالأقدار المؤلمة له أربع مرات أيكم الذي يذكره؟ واحد بس؟ اثنين من وقع بهما يضره ويؤلمه فله أربع مقامات أو أربعة مقامات. ولا يفرح يفرح يا أخي أو قل ما هو منه لا طيب يرضى زين ثانيا يصبر يعني يصبر اترك يعني هل التفسير بعدين وثالثا وثالثا نعم يشكر وثالثا يشكر ورابعا يصبر لا ذكره يجزع ويتسخط نعم المصاب بالأقدار له أربعة حالات أو أربعة مقامات أولا أن يتسخط ولا يصبر سخط والثاني أن يصبر والثالث أن يرضى والرابع أن يشكو أربع مقامات الصبر محرم السخط محرم والصبر واجب والرضا فيه خلاف والصحيح أنه مستحب والشكر مستحب والشكر مستحب نعم الفرق بين الرضا والصبر الصبر يكره هذا الشيء ويتألم منه ويراه مرة، لكنه يصبر، لا لا لا يفسخط، لا بقوله ولا بفعله ولا بقلبه. عرفتم؟ لكنه كاره، والرضا أن لا يفرح هذا الشيء، لا يفرح هذا الشيء، ولا يعني لا فرق بين أن يصاب بهذا الأداء أو لا يصاب، هو متحمل وراض ومطمئن، وهذا لا شك إنه أعلى من الصبر. هو أعلى من الصبر لأنه متضمن للصبر وزيابه أما الشكر فهو أعلى من ذلك أيضا ولكن يقال كيف يشكر وقد أصيب يقول نعم يشكر وقد أصيب لأنه إذا رأى ثمرت هذه المصيبة مع الرضا بها يشكر الله على هذه النعمة يشكر الله على هذه النعمة ثم إنه يشكر الله أيضا حيث يرى أنه قد يصاب بأعظم ليست المصيبة التي أصبت بها أهون مصيبة على الدنيا ولا لا ولهذا يقول عامة تس المصيبة بما هو أعظم منها يتبين لك سهولتها وهذا صحيح؟ نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> طيب الصابرين في بسائه والضراء وحين البأس قال الله تعالى أولئك الذين صدقوا ما شاء الله هذه شهادة من الله عز وجل شهادة وأعلى أعلى شهادة، لأنها شهادة من أعظم شائز سبحانه وتعالى. ولئك المشار إليهم كل من اتصف بهذه الصفات، الذين صدقوا صدقوا بإيش؟ صدقوا الله، وصدقوا عباده، لوفائهم بالعهد، ويتا الزكاة وغير ذلك، فصدقوا صدقوا الله عز وجل. والصدق كما تعرفون هو موافقة الشيء للواقع موافقة الشيء للواقع فالقائل عن المخبر بشيء إذا كان خبره موافقة للواقع صار صادق والعامل اللي يعمل في الطاعة إذا, كان إذا كانت صادرة عن إخلاص صار عملهم صادقا لأنه, لأنه ينبئ عن ما في قلبه إنباءا صادقا والمنافق كاذب المنافق المرائي بعمل كاذب لأن عمله لا ينبئ عما في قلبه لأن ظاهر عمله الإخلاص وهو غير مختص خلاف ذلك هؤلاء هم الذين صدقوا صدقوا فيما أضمروه بقلوبهم وفيما نطقوا به بألسنتهم وفيما قاموا به في صدق نعم وصدق من أكمل الصدق وقد قال الله تعالى في سوء الحساب ليجزى الصادقين ها في صدقهم ها ليسأل, ليسأل الصادقين يعني ليجزى الصادقين بصدق وقال تعالى يا أيها الذين آمنتوا الله وكونوا مع الصادقين وهذا الصدق فيما أظهروه أعلنون. ثم قال وأولئك هم المتقون وأولئك هم المتقون أي القائمون بالتقوى والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أجمع ما قيل في تعريف التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وتأمل كيف جاءت هذه الجملة بالجملة الاسمية المؤكدة أولئك هم المتقل الجملة الاسمية لدلالتها على الثبوت والاستمرار لأن الجملة الاسمية تدل على أن المتصف بها على أنها صفة ملازمة للمتصف بها على أنها صفة للمتصف بها وهي مؤكدة هذه الجملة بماذا هم ها؟ هم هم. بضمير الفصل هم لأن ضمير الفصل له ف... ثلاث فوائد فائدة لفضية تتعلق بالإعراب وفائدتان معنويتان الفائدة لفضية تتعلق بالإعراب هي لا. هذه معنوية كيف خبرنا؟ يقول علامة أنه يفصل بين الخبر والنعت نعم يفصل بين الخبر والنعت ويبين أن ما بعده خبر لا نعت الفائدتان معنويتان أنه يفيد التوكيد هذه واحدة ثانيا يفيد الحصر يفيد الحصر وهو إذباد الحكم في المذكور ونفيه أما سواه نضرب مث مثلا إذا قلت زيد زيد الفاضل كلمة الفاضل في هذا السياق هل تتعين أن تكون خبرا لا لجواز أن يكون المعنى زيد الفاضل خير الناس مثلا أليس كذلك فإذا يمكن أن تكون الفاضل هذه صفة لا خبرا فإذا قلت هو الفاضل زيد هو الفاضل تعين أن تكون خبرا تعين أن تكون خبرا طيب إذا قلت زيد هو الفاضل فهو أوكرد من قولك زيد الفاضل أولا أوكرد في إثبات فضله إذا قلت زيد هو الفاضل أفاد أن غيره لا يشاركه في هذا الوصف يعني تقول هو هو يعني لا غيره هو الفاضل فهذه فوائد ضمير الفصل وهل هذا الضمير له محل من العراب ها؟ في خلاف بعضهم قال محله ما قبله محل من العراب محله ما قبله وعضهم قالوا أنه حرف لا, لا محل له من العراب ولهذا يسميه الكوفيون يسمونه حرف عمال حرف عيناد يعني تعتمد عليه الجملة وليس هو وليس له محل من الأعراب وهذا هو المعروف فيقول هو ضمير فصل لا محل له من الأعراب نعم وقول هؤلاء هم المتقون هؤلاء يجمع بين البر والتقوى البر بالست والتقوى بهذا الوصف هؤلاء هم المتقون وإنما قلنا إن الصدق براً بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فجمعوا بين البر والتقوى بين البر والتقوى وهذا ما أمر الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى هنا ترتيبة بلا يرنوه مثل ترتيبة الباساء والضراء إيه يختلف، وذلك لأن لأنهم انتقال من الأسهل إلى الأ إلى الأشد. الفقر أسهل على الإنسان من من المرض. أولاً، هاه؟ ووالمرض أهون عليه من القتال. فهو انتقال من الأسهل إلى إلى ما فوقه نعم. أي؟ طيب الإشارة للبعيد هنا لعلو المرتبه الإشارة بالبعيد لما هو قريب لاجل علو مرتبته نعم ولهذا أشف أولئك الذين صدقوا وكرر الإشارة مرة ثانية كل هذا من باب التأكيد والمدح والثناء يعني كأن كل جملة منها من هاتين الجملتين مستقلة ما قال ذلك لئين صدقوا والمتقون أو واتقوا فلو هم المتقون وقد قلنا إن الإشارة البعيد لعلوم مرتبة في أول سورة البقرة في قوله تعالى <تصفيق> الإفلام ميم ذلك الكتاب ورقم هذا الكتاب ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاثُ فِي الْقَتْفَةِ هذا النداء يا أيها الذين آمنوا قلنا إن افتتاح الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام بهم لأن النداء يوجب انتباه المخاطر أنتم ثم نداءهم بهذا ثم إن نداءهم بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا فائدته له ثلاث فوائد أولا الإغراء والحث فإن وصفهم بالإيمان يفيد إغراءهم وحثهم على التزام ما ذكر الله عز وجل هذه واحدة الفائدة الثانية أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا معناه إن هذا من مقتضى الإيمان الثالث أن مخالفته نقص في الإيمان ولهذا فوطب به المؤمن فإذا لم يقم بذلك معناه أن إيمانه ناقص ما يسحق أن يوجهه لهذا الخطار فعندنا الآن بحثان جماعة بحث الأول تصدير الحكم أو ت تو تصدير توجيه الأحكام بالندى وشفيد الاهتمام نعم لماذا وجهه ذلك لأنك إذا ناديته معناه أنك دعوته إذا أن يتبعهم والشيء الذي يدعى أن يتبعهم معناه أنه ذو أهمية يجب التنبه له و جعل الخطاب معلقاً بوصف الإيمان يفيد ثلاث فوائد. الأولى، إيه الأغراض واحدة. ثانية، حسين. الأغراض ووصف الإيمان. الأغراض بوصف الإيمان. لا، ذكرناها. ثاني. تبوط وصف الإيمان لها. لا. أن هذا ممكنا في الإيمان. والثالث. إن عدمه هو نقص في الإيمان صحيح أن مخالفته ونقص في الإيمان. طيب <تصفح> يا أيها الذين آمنوا ذكر أهل العلم أن غالب الآيات الصور المدنية يكون في فيها يا أيها الذين آمنوا والمفكية يا أيها الناس لكن هذا ليس على ليس على إطلاق ليس على إطلاق هذا إن قلنا فإنما نقول إنه أغلبي لأن سورة البقرة مدنية بالاتفاق وفيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس صحب لله سورة الحجرات مدنية بالاتفاق ومع ذلك فيها يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس وفي آيات كثيرة سور كثيرة فيها يا أيها الذين آمنوا وهي مكية يا أيها الذين آمنوا وهي مكية وعلى هذا فنقول هذا الذي ذكره بعض الوحيد العلم إنما هو على سبيل الأغلبية فقط إن صح هذا نعم إيه نعم نعم نعم نعم أنا بحث ما وجدت ما وجد طيب سورة الحج وش مدني مدني. مدني. مدنية. مدني مدني مدني نعم نعم نعم نعم طيب لا فيها فيه فيها متأكدنا بس إن أنا لا ما أحفظ المكيات من المدنيات، لكن متأكد إن فيها مدنيات فيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. إلى في في ابحثوا تجد يعني مدنية تبدأ يا لا مدنية فيها يا أيها الذين آمنوا مكيه. مكيه. مكية فيها يا أيها الذين آمنوا لا يا الله وفيها يا أيها الن... الذين يعني حسب قول العلماء يقولون يقولون يا أيها الناس مكية يا أيها الذين آمنوا مدني. إحنا قلنا هذا غير صحيح. في يا أيها الناس. في يا أيها الذين آمنوا أيضا غير صحيح. لأن في صور مدني مكيات وفي يا أيها الذين آمنوا. تعملون شغلتكون وحنا شلا نبحث فيها بعد. أنت ما مدنية. ها؟ مدنية. فكان الحلم مثل المختية يقول مختية من آخ ذا إلى كذا مدني مدني أو مدنيين الآس من الخمسين هذا كله ما عليه دليل ما عليه دليل يعني مثل حنا نقول إن السورة المكية إذا لم يذكر يد إنسان دليل دليلا على أنه مستن من شيء ولا في مكي ومن هذا اللي وضع إق إقالة من من, من مفسرين والقراء طيب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتى كتب بمعنى فرض بمعنى فرض كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام وسمى الفرض مكتوبا لأن الكتابة تثبت الشيء وتوثقه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدعين في البدين إلى أجل مسمى فاكتبوه لأن الكتابة لا شك أنها توثق الشيء وتؤكده ولهذا سمي الفرض مكتوبا كتب عليكم القصاص في القتلى القصاص هذه نائب فعل، والقصاص يشمل إزهاق النفس وما دونه، إزهاق النفس وما دونه. قال الله تعالى في سورة النائدة والجروح قصاص، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في كس الربيع تنيت جارية من أنصار كسستنها قال كتاب الله القصاص. لكن هنا قال في القتل خرج به القصاص في دون القتل فالآية هنا في إيش في القتل دون ما دون وفي سورة المائدة في القتل وفي ما دون أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخره وأوره تعالى القصاص في القتل القتل جمع قتيل قتل جمع قتيل مثل جرح جمع جريح وكسرة جمع كسير وأسرة جمع أسير وقوله في القتل أي في شأن القتل ليس في القتل أنفسهم لأن القتيل مقتول ما في قصاص لكن في شأنهم واللي بقص منه من القاتل نعم. وقولها القصاص في القتل الحر بالحر يشترط الإقصاص حسب ما دلت عليه السنة شروط. يعني ما كل من قتل يقص منه اشترط أن يكون القتل عمدا أن يكون قتل عمدا وقتل العمد قال العلماء في تعريفه هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. يقصد من يعلمه آدميا معصوما. فيقتله بما يغلب على الظن موته أي موت المقتول به. نعم. فهمتم تعريف القتل العمد هو أن يقصد يعني نجعله آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به وان كان ف... يريد قتله ولكن ضربه فقط ضربته فقتلني ضربه ضربه ما كان يريد, يريد لكنه بما يغلب على ظن موته ما كان يريد يقتله ان يريد يقتله ضرب اي لكن هذا الآله الذي ضربه بها مش توته بعده له دقائق يعني ده كان إذا كانت قاتلة فهو عمد. إذا كان قاتل فهو عمد لأن النية ما محلها القلب يعني رفع عنه. ولو أننا قفعنا ذلك بالنية فكان كل أحد يدعي ذلك ثم نقول إن قتله ليس بعمد. طيب يقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو العمد. فإن كان خطأ فلا قصاص. إن كان خطأ فلا قصاص. بقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير راقبة مؤمنا أو من يقتل. ومن يقتل مه؟ مه؟ وما كان لمؤمنا ؟ يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأا ومن, ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير راقبة مؤمنة وديها تحرير راقبة وديها إذن في قصاص ولا لا ما في قصاص لا سفيه قصاص لأن الله إنما أوجب الدية وكذلك أيضا خرج به شبه العمد فشبه العمد لا قصاص فيه وشبه العمد أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا أن يتعمد الجناية بما لا يقتل غالبا ترى هذا بحث فقه لكن ما, ما يضر نعم أن يتعمد الجناية فيما لا يقصر غالبا مثل كالعصا والصوت والصفعة وما أشبه ذلك هذه لا تقتل غالبا فهي شبه عمد لا تكون عمدا ولا خطأ إنما هي شبه عمد لأن الرجل قصد الجناية ولم يقصد القتل ما يعني لما صدق القتل مهم أن إن أنا والقتل لكن قصد الجناية بآية لا تقتل قصد الجناية بآية لا بآية لا تقتل فيكون شبه عمد شبه عمد شبه العمد ليس فيه قصاص ليس فيه قصاص وذلك لأن الجناية لا تتحمل القصاص حيث إنها لا تقتل لكنها أغلض من الخطأ لوجود العمدية فيها هذا الشرط الأول أن يكون عمدا الشرط الثاني لوجود القصاص تكليف القاتل لأن يكون بالغا عاقلا فإن كان صغيرا أو مجنون فلا قصاص عليه. لحديث رفع القلم عن ثلاثة ولأنه أي الصغير والمجنون والمجنون لا, لا قصد له ونحن اشترطنا في العمد أن يكون عن قصد والصغير والمجنون ليس لهما قصد فلا يكون قتلهما عمدا بل هو خطأ بل هو خطأ الشرط الثالث نعم الصغير هو الذي لم يبلغ يعني ما تم... والبلوغ معروف أن يحصل بواحد من ثلاثة أمور بالنسبة للرجل وبواحد من أربعة أمور بالنسبة للمرضة يصير قوي و... يكتل إلى أربعة عشر أو عشر لما قتلنا يمكن يكتل واحد وثلين وثلين؟ هذا رجل يتم خمسة عشر الساعة 12 من يوم الخميس فهمت يتم خمسة عشر فقتل رجلا الساعة اثنى يوم الأربعة يقول هذا خطأ ليس بعمل وإن قتله الساعة وحدة يوم الخميس عم. عم. فهو عمل بل إنه لو قتله الساعة 11 يوم الخميس خطأ. فهو خطأ وإن قتله الساعة وحدة عم. كان عمل قد تتعجب الإنسان تقول هذا الرجل وش الفرق بين ساعتين إن قتل قتل وإن قتل لم يقتل يقول لا بد من حد لا بد من حد ورابط. الحد هو تمام خمسة عشر سنة. أما البلوغ بالإنبات وبالإنزال هذا واضح. لكن الذي قد يستغرب الإنسان البلوغ ب... بالسن فيقال لا بد من حد. إذن كم تريد أن يجعل؟ إن جعل ثمانية عشر سنة؟ فهنا نفس الشيء. قبل يتم ثمانية عشر سنة ساعة عمد وبعدها عنده عمد فلما صار لا بد من ضابط لا بد من ضابط يرجع إليه وكان الضابط الذي دل عليه النص هو تمام خمسة عشرة سنة به وإن كان مراهقا ويعرف وربما أنه أيضا يقول للناس يبيقفل فلا نعم نقول هذا خطأ أما هذا المجنون فأمره ضاح أن عمدهم خطأ واختلف العلماء في من زال في من زال عقله بسبب محرم مثل السكران فالمشهور من المذهب أنه لا عبرة بزوال عقله هذا وأن حكمه حكم العاقل فيؤاخذونه بجميع أقواله وأفعاله حتى أن السكران عندهم لو قال عنده أربعة نساء وعندهم يد رقيقة ورقيق وعنده عشرة بيوت نعم فقال زوجاتي طوالق وأرقائي أحرق وبيوتي أوقاف في سبيل الله وهو سكران فالمذهب يحب أنه نافل أنه نافل <تصفيق> <تصفيق> أنه لا نعم و أغاني دائما من الشدة الله يا أخي رحمه <تصفيق> الله سبعة خبطه ضحمة الله حبا لي نعم طيب أنهم يآخذونه بأقواله وأفعاله والقول الثاني أنه لا يآخذ بالأقوال ويآخذ بالأفعال فتكون أفعاله كأفعال الصاحب نعم لأن الفعل أغلظ من القول ولأن القول يهذبه به الإنسان بدون قصر والقول الثالث أنه لا يؤاخذ لا بأقواله ولا بأفعاله وهذا هو القول الراجح وأن حكم أقواله ليس لها إدراء كحكم المجنون وكذلك أفعاله حكمها حكم فعل المجنون إلا أن ابن القيم استثنى مسألة واحدة قد يكون له وجه وهو أنه إذا شرب ليفعل إذا شرب ليفعل وجعل الشرب حيلة لينال غرضه نعم مثل أن يكون مريدا للإعتداء على شخص أو مريدا للزنة بامرأة فلما انفرد بمن يريد شرب خمرا علشان يباشر هذا الشيء وهو ذكران فيرفع عنه حكم جناية، فهذا لا شك أن ما قاله وجيء، لأنه سكر لقصد، لقصد الفئ، سيكون قاصد له قبل أن يزول عقله، وحينئذ يؤخذ به. من يعلم؟ من يعلم؟ هذا نعرفه بالقرآن، نعرفه بالقرآن إذا كان مثلا هو يتوعد أو يتهدد. أو يقول مثلا إنه ليته يتصل بالمرأة فلانية أو ما أشبه ذلك. لا بد من قراءة، وإلا فالأصل العصمة. وكل ما فعلوه ألف من جنايات طلاق من سكارى. ناه. إذا قالوا إنهم سكارى نقول هذا شو؟ لكن كلام على ثبوت أنه سكران ويبقى على رأي غانم. نحن لا نفت الآن في مسألة الطلاق ولا ترد علينا أسئلة كثيرة. في طلاق الصفران ونحن نرى من الناحية العلمية أنه لاقع وطلاق، لو يطبق ألف مرة لكننا لا نكتب بذلك من الناحية التربوية العملية نحن دائما نقول لكم إن العلم يجب أن يكون مقرونا بالحكمة والتربية ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس كثر طلاق فيهم طلاق الثلاث وش فعل أنظهوا عليهم ولما رأى كثرة بيع أمهات الأولاد نعم منع من بيعها منع من بيعها ولما رأى أن عقوبة شارب الخمر لا تكفي في الأربعين زادها فأنا إذا استفتاني أحرم في هذا أقول اذهبوا إلى المحكمة لكن فيما بينكم أن تتعلمون الآن ما في نقول أن طرق السفان لا يقع وقولهم إنه ناشئ عن فعل محرم فلا ينبغي ضفق به يقول لكن هذا الفعل المحرم له عقوبة مقدرة من ناحية الشرعية وهي الجلد فلا نزيده ثم إن مسألة وقوع الطلاق عليه ورر بغيره وهي الزوجة وقد يكون له أولاد منها وقد تكون هذه آخر طلقة ثم إنه كما قال الإمام أحمد كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، إنا الله. شف رجع عن قولي. فرأيت أني إذا أوقعت الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره. وإذا قلت بأنه لا يقع أتيت خصلة واحدة، أحللتها لزوجها. وين أولى؟ لا لا. خصلة أو خصلتين؟ الخصة الواحد وهذا صريح واضح من بأنه رجع عن هذا القول ولذلك ما ينبغي أن ينسب إلى الإمام أحمد هذا القول يعني وقوع طلاق السكران لكن ينسب إلى مذهبه إيش إصطلاح لا شخصيا نعم حنا نرجع إلى الشروط آخر نظأت عليه شروط القتل أن يكون شروط القصاص أن يكون قتل عمدا الثاني أن يكون القاتل مكلفاً أي بالغ عاقلاً. الشرط الثالث أن يكون مكّا لا يكون لا يكون أفضل من المقتول. لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحردية والملك. لا يكون أفضل من المقتول في الدين والحردية والملك. ثلاث أشياء. مفهوم في الدين يعني بأن لا يكون مسلما والمقتول كافرا فإن كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فهو أفضل منه في الدين فلا قصاص لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عن النبي طالب أنه لا يقتل مسلم بكافر طيب فإن كان نساويا له في الدين مسلم بمسلم يقتص إذا تمت الشروع إذا كان المقتول أعلى القاتل كافر والمقتول مسلم ها؟ يقتل يقتل من باب أولا إذا كان القاتل عدلا ثقة عالما أمينا والمقتول تاسقا فاجرا خائنا ها يقتل دخل دخل في الله ليش لا اي لان الدين واحد وهو الإسلام إلا إذا فعل المقتول إذا كان المقتول مثلا مبتدعا بالاده مكفرة أو فاسقا في السم مكفرا فإنه لا يقتل لأنه كافر ما يقتل ما يقتل به المسلم يقتل نعم ولو كان عذميا وحربيا طيب ولا في الحرية ألا يكون القاتل أفضل في الحرية وشمال الحرية يعني الحر هو القاتل والعبد مقتول لا يقتل الحر بالعبد لا يقتل الحر بالعبد لأن الحرة ها أعلى منه أما العبد فإنه حكم حكم البهينة ها؟ يباع ويشترى ويرهن ويوقف سبل ولا لا كل هذا ثابت كل هذا ثابت له ثم إنه تضمن أطرافه بما تضمن به أطراف البهائم يعني لو قطع واحد إصبعه إصبع العبد وش نضمنه نقول عليك حشر الدية الحر إذا قطع إصبعه هذا عليه حشر الدية وهذا الصغير حق الرجل عليه حشر الدية والإبهام حق اليد اللي يقوم مقامة أربعة كلهن كان فيه عشر الدية لكن العبد من قوم التقويم مال عبد قطع خنصوا لرجلهن يقول كم يسوى وهو غير مقطوع؟ قالوا يسوى عشرة آلاف. كم يسوى وهو مقطوع خنصر الرجل؟ قالوا يسوى تسعة آلاف. ها؟ طيب ما يسوى تسعة وتسعمية وخمسين؟ كم قيمة الخمسة؟ خمسين ريال. لكن قطع إبهام يده اليمنى وهو يكتب، كاتب أو يخيط. قيمته عشرة آلاف كم يسوى والآن خمسة آلاف شف فرق يقوم تقويم البهائم فلما كان العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقترب إلى الحر فهم يستدلون الذي يقول بهذا يقولون إن الحر أعلى منه وأكمل وعليه واجبات ويضمن بالديات المقدرة شرعا وهذا العبد مملوك قال لا من باع عبده ولو مال فما ذو الذي باعه من باع عبدا يباع ويشترى ويضمن بما نقص كما تضمن البهائن فلا يمكن أن, تجعل أن يجعل هذا المضمون بالقيمة أن يقتل به من يضمن بالديه ثم إنه قد ورد حديث لكن اختلفوا فيه لا يقتل حر بعبد لا يقتل حر بعبد فالذين اعتبروا حجة استدلوا به ولكن ورد في مراسل في في رواية الحسن عن سمرة عن سمرة بن جم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه من قتل واضح جدع ما قطع الأنف وهو يدعو مع الصدف الجدعو <تصفيق> معناه قطع الأمر والخصوصة معروف قالوا فهذا دليل إذا كان إن السيد <تصفيق> السيد جامع بين وصفين ما هما <تصفيق> حريره السيادة <تصفيق> على هذا العبد إذا كان يقتل بعبده فغير السيد من باب أولى وهذه المسألة فيها خلاف في بين أهلهم ويأتي إن شرط تحقيقها في باب القصاص الشرط الثالث إن الوصف الثالث اللي يكون القاتل أعلى منه في الدين والحريّة والملك والملك وإيش معنى والملك؟ معناه أن يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق، لكن القاتل مالك للمقتول. إيه؟ وقاتل مالك للمقتول. كلاهما رقيق، لكن القاتل مالك للمقتول. نعم، فهنا ما فضله في الحرية لكن فضله في الملك يعني أنه مالك له مسابقة فيه إن شاء المثال المكاتب المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده يملك التصرف والبيع والشراء ولا لا م. طيب من جملة المشتريات اللي هو تكسبه شرعب يملكو ولا ما يملكون يملكو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا المشتري عبد فلو أن المكاتب قتل هذا العبد له اقتل به لأنه أعلى منه في الملك فهو مالك والمملوك والمقتول مملوك وهذه المسألة أضعف من المسألة التي قبلها. فإذا قلنا إن الفر يقتل بالعبد، فهذا أيضاً من باب أول. طيب، كم الشرط الآن؟ ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. الشرط الرابع: أن لا يكون، أن لا يكون المقتول والدا للقاتل. أن لا يكون القاتل والد المقتول، أن لا يكون القاتل والدًا للمقتول، خط مالك، أن لا يكون القاتل والدًا للمقتول، فلا يقتل الأب بالابن، لو أن إنسانًا ولي بالله قتل ابنه، عمدًا، فإنه لا يقتل به، لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده لا يقتل والد بولده وهذا ظاهر أنه ما يوجد أن يقتل والثاني بولده وهذا سبب في ما أن يقتل والد بولده وهذا ظاهر أنه ما أن يقتل والد أن فهنا دليل دليلا ودليل الأثر ودليل النظر فلذلك لا يقتل الوالد يعني ولا الوالده وإن علت بالولد في هذا الحديث ولهذا النظر أو التعليم وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من قال إن الوالد يقتل بالولد وضعف الحديث أو قالوا إنه محمول على ما إذا شككنا لأنه بعيد كل البعد أن يأتي والد يقتل ولده عمدا محرم ولا له لا. لا هذا من أبعد ما يكون فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل لأنه بعيد م. أن يكون هذا الأمر فلا نتسرع ونقتل الوالد الولد بالولد. وهذا عندهم مبني على صحة الحديث فإن قلنا بضعفه فالأمر واضح. إذا قلنا بضعف هذا الحديث فعندنا عمومات الكتاب وصلنا هذا الدالة على وجوه القصاص نفس النفس لكن إذا قلنا بصحة هذا الحديث فإن فإنه يحمل على أن هذا أمر نادر أمر نادر فلا يقتل والد بولده طيب هذه قال الشيخ الإسلام رحمه الله وإذا قلنا إنه لا يقتل الوالد بالولد إن الحاق الجد أبل أبل بذلك بعيد. الحاق الجد أبل أمي بذلك بعيد يعني يدخل في الحديث بعيد. وعندي أنه إذا صح الحديث فإنه يقال بذلك ولا ولا سبيل بعد لأن المسألة نبي على أن ذلك من الأصول. أما تعليلهم وقولهم إنه هو السبب في إجاد الولد فلا فلا يكون الولد سببا في إعدامه. فهذا التعليل عليب. ولا لا. هذا التعليل عليب. لأن حقيقة الأمر حن ما قتلنا بفعل الولد. قتلناه بإيش؟ بفعله هو. هو الذي تسبب. ثم إن هذا والعيال بالله من أبلغ ما يقوم من قطعة الرحم. ولا لا. ع أقرب الناس إليك من كان برعة منك. كيف أنك يجب أن تقطع هذه القطيعة بحيث أنك تقتله نعم فنجازي هذا الذي قطع رحمه في القتل عنه ولهذا مذهب ابو الإمام مالك رحمه الله أنه إذا قتل ولده قتلا لا شبهة فيه بأن أخذ السكين فأضجعه ولبحه لأنه يقتل به لأنه يقتل به أما إذا كان ذلك عن غيره وحنق وغضب بحيث لا يملك نفسه فإنه لا يقتل به وهذه المثل الأخيرة تقع بعض الأحيان تقع يوجد بعض الناس وليعادوا بالله ما يملك نفسه عند الغضب يأخذ البندك ويثور بلدهم صلى الله عليه وسلم أو بعض الجهلة من البدو إذا تزوج واحد منهم امرأة